تُجَادِلُونَني فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوها سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ الله بِهَا مِن سُلْطَانٍ ْ تَظِرُوا إِ مَعَكُم مِنَ الْمُ تَظِرين فَأَن جَينَاهَُّذنَ مَهُ بَِرحْمَةٍ مِ وَقَطَعن دَابَِ ال الذينَ كَذَّبُ بِآياتنَا وَمَن كَُوا مُؤمِنين وَإلَ ثَمُودَأَخَاهُم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 فِنَمُررسَلين فَأَخَذَتهُ مُوجِفَة فَأَصْبَحُ فيِي دارَهِم جَافِمِين فَتَوََّ عَنْهُم وَقَالَ يْ قَوْمِلَ قَدْأَ بِلَغُتُكُم رسَلَةَ رَبّ وَنَا صَحُْ لكمْ وَن صَحُ لَُمْ وَلَكِ لا تُحبُّونََّ صِحين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 وَمَا كانََ جَوابَ قَوْمِهِ إِللاا أَنْ قَاوا إِلَّا أَنْ قَُ أَخْرجهُم مِنْ قَريَتِكُمْ إِهُم أُنَا سُتَقَهَرون فَأَن جَينَهُ وَأَهْلَهُ إِللام رَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغابِرين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 فانفُل الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم